114. يعرض المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام 115. فبأي آلاء ربكما تكذبان 116. هذه جأنم التي يكذب بها المجرمون 117. بينها وبين حميم آن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 ربك ما تكذبان فيه ما عينان تجريان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيه ما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من السبرق وجن الجنة يمدان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات القرف لم يقمثن إن فنسوا قبلهم وَلَا جان، فبأي آلاء ربك ماتوا كذبان، كأنهن الياقوت والمرجان، فبأي آلاء ربك ماتوا هل جذاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آل ربك تكذبان؟ ومن دونهما جنتان؟ فبأي آل ربك تكذبان؟ مدها. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما عينان نظاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان.